الحمد لله رسل الله رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله نكون مر الفد في الأصول وصلنا لغاية إيه خدنا الأحكام الرضيع وابتدينا في الإيه في السبب والعلة صح إن شاء الله نبدأ بإذن الله بإذن الله في الإيه في الشرط طيب بيقول إيه وهو في اللغة في التأثير أو العلامة المشهور طبعا بالنسبة لنا اللي هي الإيه العلامة في الاستلاح وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه مثاله الطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمه لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط والأركان طيب ده إحنا عارفينه قبل والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام بالنظر إلى طريق معرفته زي ما قلنا السبب ينقسم إلى أربعة أقسام بالنظر إلى طريق معرفته برضو الشرط نفس الكلام طبعا طبعا ولو عاد ماء بل الوصف ولا هو الوصف لا أقول كين يعيش لو عاد الوصف يلزم ما يلزم من عدم عالم يعني لا هو أصد وصف يعني يعني في بعض رأماء قالوا الأصل في الشرط والسبب وكده اللي هي أوصاف أما مادي تشمل حاجات تانية زي مثلا العلم والشرط ما يكونش علم مثلا ما قصد الأشياء يعني أجناس يعني, يعني ما لو حملناها العموم يعني اللي هي من وما يعني هتشمل بقى الأعلام والأجناس وكل حاجة فما قصد فا كل الأشياء يعني، فبيقول لا مش كل الأشياء، ده الشرط والحاجات دي أوصاف، فهموا نظير؟ ده رأي هو، وبعضهم بيقول لا ممكن ممكن آه. ماشي؟ والشرط ينقسم قسم إلى أربعة أقسام بنظر إلى طريق ما يعني عرفنا منين؟ أول حاجة ما عرف اشتراطه بالشرع شرع يعني، مثل الطهارة للصلاة. يبقى إحنا عارفنا منين شرط صحة الصلاة من الشرع لاول الشرع اللي ما عارفنا عقلي وما ما عرف اشتراطه بالعقل مثل الحياة شرط للعلم عادي وهو ما عرف اشتراطه بالعادة مثل وجود وجود السلمي شرط لصعود السطح العادي والعقلي يفيدوا في الإيه في مسائل اللي هي العقود والمسائل اللي لها على قد بالقضاء يعني حصل اللي واحد قال للزوجته ومش عارف كذا فلو هي احنا مش لقيل لها على اي حاجة بنشوف ايه الاقرب للعقل او الاقرب للعادة يعني ماشي لغوي هو التعليق الحاصل باحدى ادوات الشرط المعروفة في اللغة كإن وإذا ونحوهما وهذا النوع الاخير يسمى شرطا من حيث الاسم وهو سبب من حيث المعنى لأنه ينطبق عليه تعريف السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهذا معنى قولهم الشروط اللغوية أسباب يعني ده استلاح استلاح الشرط في اللغة اللي هو إيه إذا ذكرت نجحت أو إن ذكرت ستنجح مثلا ماشي فلو أنت الأصدهم باللغة ده لو طبعت على معنى الأصول للسبب هل إيه هو الإيه هو الصحيح ما, من, يعني ما من وجود وجود يعني ما من وجود المذاكره النجاح وجود النجاح وما من عدمين عدم يعني ما يلزم من عدم المذاكره عدم الايه النجاح فده خلاف اصطلاحي يعني عند الايه عند النحاه او عند اللغويين بيسموه شرط وعند الايه وفي الاصوليين بتعريف الاصوليين هيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه سبب طيب دي حاجات ممكن تكون مرت علينا شوية في الشط. طب ايه اللي ممكن يبقى جديد يعني قسموا الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك زي ما قلنا في السبب برضو ينقسم إلى إيه إلى قسمين يبقى أول قسم الشارع قصد من المكلف اللي هو يعمله يعني ما قصده الشارع قصد واضحا من المكلف وذا بقى يبي يرجع لإيه التكليف وده بيبقى ممكن يبقى هو في حال في حالته في يعني هو ده بيبقى شرطه في نفس الوقت واجب زي الوضوء الوضوء شرط صحة للايه للصلاة فمن من حيث الخطاب الوضعي هو ايه هو شرط صحة للصلاة يعني الصلاة ما تصحش الا به ومن حيث الخطاب التكليفي هو ايه هو فرض واجب عشان فاهمين طيب فايه ما قصده الشارع قصدا واضح يبقى ممكن يبقى شرط ويبقى في نفس الوقت ايه فرض اللي هو ايه الشرط باعتبار قصد الشارع المكلف له قسمين يا اما ما قصده الشارع فده هيبقى تكليفي ووضعي. لم يقصده الشارع لم يقصد الشارع تحصيرا من المكلف يبقى ده ايه يبقى وضعي بس مش تكليفي طيب طب اللي قصد الشارع اللي قصده الشارع من المكلف إما أن يكون مأموراً به بتحصيله كالتهر للصلاة وإما أن يكون منهياً عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول في الوقت شرط عشان الزوج اللي طلق ثلاث طلقات يرجع لزوجته اللي إيه اللي يجي واحد يتزوجها زواج صحيح ويطلقه صح هذا الشرط هذا المحلل اللي هو اللي هيدا تزوجها ده الشرع هو جعل زواجه شرط علشان يصح الزواج الأول ماشي؟ ولكن ولكنها عن اللي هو يتزوج من أجل أن يحقق اللي إيه في الزواج الأول نشي ففهموا معنا فده من طب إفرد هذا الزوج الآخر يعني تزوجها ولم ينوي ذلك وطلقها قدر يعني طلقها فهي اتجوزت بالزوج الاول ماشي يبقى في الحالة ديت ده شرط من ناحية الوضع لكن مايوش دعوه بالتكليف يعني ايه لم يقصد الايه الشارع شيء للمكلف من ناحية في معنا فايه هو الشرط باعتبار قصر المكلف له من حيث النهي هو اللي هو يتزوجها بسبب الايه بسبب التحليل فمن ناحية الخطاب الوضعي هو عمل الشرط ومن ناحية الخطاب التكليفي هو فعل حرام. في المعنى. أما لو تزوجها بنية أن يتزوجها على الدوام، ثم قدر الله عز وجل اللي هي طلقت منه. ففي الحالة دي إيه؟ في الحالة دي هو شرط وضعي يعني شرط في صحة زواج الزوج الأول بالزوجة الأولى الله دي ولكن مناحة من التكليف ليس له علاقة بالتكليف فهل معنى ولا في اشكان طيب القسم الثاني ما لم يقصد الشارع تحصيله وهو الذي يرجع إلى خطاب الوضع زي إيه زي الحول في الزكاة فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك يعني دلوقتي الحاول في الزكاة ماشي الحاول ده شرط لإيه لوجوب الزكاة صح طيب هل انت مخاطب اللي انت لازم تحاول تخلي خطاب حتى وجوب أو استحباب يعني لانت تخلي النصاب لغاية ما الحاول ولا انت بتمشي طبيعي قعد للحاول وخلاص فولا ولا انت مخاطب خطاب وجوب أو استحباب اللي انت تخلي تخلي الفلوس الحاول ولا العكس ماشي؟ فيبقى ده خطاب وضعي مالوش علاقة بخطاب الايه؟ التكليف افهل معنا؟ من الحاجات اللي اختلفوا فيها الاستطاعة كنا قلناها قبل كده في اظن في الاحكام التكليفية قلناها صح؟ من الحاجات اللي اختلف فيها الاستطاعة معظم العلماء على استطاعة خطاب وضعي مالوش علاقة بالتكليف ماشي زي الحاول وزي النصاب في الزكاكل ماشي وبعضهم جعلها ليه علاقة بالتكليف ماشي فالاستطاعة في في الحج معظم العلماء بيقولوا مش ما يجيبش عليك اللي انت تبقى مستطيع صح؟ ولكن الكل بيقول ايه مستحب ليك اللي انت تحاول تحج يعني تحاول تحصل الاستطاع لكي تحج تحجر فالكل على اللي المسألة مطلوبة من الشارع بس من جهة الايه الاستحباب والمعظم بيقول من جهة الإيه الوجوب مش مطلوب فانت إذا تحققت الاستطاعة وجب عليك الحج. لم تتحقق أنت لا يجب عليك اللي أنت تحاول تحققها ده كلام الإيه المعظم. بعضهم قال لا يجب عليك اللي أنت إيه. تحققها واستدل بالأحاديث اللي إيه اللي بت بتدل على الحج. وبعضهم فرق وقال يجب عليك اللي أنت تحققها لو كانت ايه؟ قريبه, قريبة الايه التحقيق يعني المعنى اللي انت عد يعني ايه عدم تحققها ده يدل على عدم تعظيمك لفرض الحج عدم تحقيق الاستطاعه لا تحقيقها اللي انت تحققها اه يدل على ايه على استهانتك بواجب الحج زي ايه مثلا واحد الاستطاعه بتتحقق مثلا مثلا بمئة ألف جنيه مثلا أو ستين ألف جنيه أي حد ماشي هو له ألف ويقدر يحقق جيب كل بساطة كده قال أنا نصف لي ألف أنا مش لازم أحقق الحصاري في التسعة وخمسين ألف دي في حاجة إيه كفها مثلا أفهم معنا فلأ فعند عند بعض العلماء وممكن لو الرأي ده الجمهور يوافق عليه يعني يعني الرأي ده الجمهور ما تطرقش ليه أصلا في حاجات الجمهور ما تطرقش ليه بس لو اتقالت لو اتعرضت ممكن ينفع عليها فالرأي ده ممكن يبقى قوي. ماشي اللي هي لو بقى قريب المنال بحيث الضابط إيه اللي عدم تحقيق اللي استطاع وبين ربنا يدل على اللي استهانا بواجب الحجر بفهم دي حاجة بينك وبالربنا من ناحية القضاء ما محدش حاكم عنك بحاجة بس يا بينك ربنا انت تستهيم بيه انت كده واحد مستهيم بيه بواجب الحاجة لكن لو اللي استطاع بعيدة المنال او يعني مش يعني مش قريبة المنال الظاهر اللي الراجح عدم ايه عدم وجوبها عشان الادلة كلها تدل ايه لمن استطاع اليه ايه سبيل بفهم المعنى لا من حجة ولم يقدر وهكذا طيب اتفضل ضرر النصاب في الحول والذكاء لا دي مش داخله في الموضوع لو لو ما تنتهي السنة شوية اه قلل الفلوس عن النصاب عشان ما تحيفش عليه لا ما هو لو لا كل العلماء على انه لو قلل الفلوس عن النصاب عشان ما تهجمش الزكاياه دي ما فيهاش خلاف اه يقسم منيات الحيله ايوه ولا ايه ويجب عليه برضه او تجب عليه الزكاة ولكن احنا بنتكلم في حالة ايه الواحد ماشي طبيعي فول معنى ماشي طبيعي خالص هو ايه وبعد كده لقى اللي قبل الحول مثلا بثلاث ايام الفلوس قلت وماشي طبيعي ده ما بنكلفوش حتى وجوبا ولا استحبابا اللي هو لازم يخلي الله اعلم بالاستحباب بس الوجوب على الاقل متاكد منه اللي المش... مش لازم وجوبا ان يكمله ولكن لو هو عملها عشان ي... لو المعنى ده حصل يبقى هو كده قاسم شر ويا مسألة الصطاعة برضه هتبقى إيه؟ يعني هتبقى حاجة قريبة شوية من جهة دي برضه اللي هو يعني إيه هو واجب عليه الحج وفهمنه واجب عليه الحج فجستهان بالحج كده وفضلوا عليها كذا يعني ده فهمنا طيب يعني الامور اللي زي كده بالذات في التعب في العبادات بترجع إلى المكلف بينه بالربنا هل في تعظيم لأمر الشارع ولا استهانة بأمر الشارع؟ الواجب ده اللي هو ركن من أركان الإسلام زي الذكاء والحاجة. فا follow القسم الثاني ما لم يقصد الشارع طالبنا إحدي خلاص. طيب أداء اللي هو إيه الشرطة باعتبار قصد الإيه مكلف لا زي ما قلنا في السبب برضو الشرط نفس الكلام. طيب برضو الـ الـ الـ الـ الانقسام الثاني الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى خصمان. شرط شرعي وهو ما كان مصدر اشتراطه الشرع اللي ربنا يعني او الرسول صلى الله عليه الشرع يعني القسم الثاني شرط جعلي وهو ما كان مصدر اشتراطه المكلف طيب اول واحد الشرط الشرعي اللي هو ما كان مصدر اشتراطه ايه الشارع اه الشرع هو ده الايه اللي ربنا عز وجل هو اللي جعله شرط زي الوضوء وزي إيه كل الشروط اللي ربنا عز وجل جعلها شرط حكم بالله شرط فمن شروط الصحة الوضوء ومن شروط الوجوب إيه البلوغ والعقل وهكذا مفهول معنا؟ طب القسم الثاني اللي هو الشرط الجعلي ما كان مصدر اشتراته المكلف حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته فالاشترات في البيوع والنكاح وديه باب ليه أجواب كبيرة جدا في الفقه اللي ايه انا ببيع معاك وبشتري هل يجوز اللي انا اشترط في البيع ولا لأ دي اول مسألة ماشي. مسألة التانية لو انا اشترط وانت وافقت لازم تلزم تلتزم بالشرط دوت ولا لأ ده في البيوع وفي المكاح نفس الكلام فهو احنا بندرس البيوع هتلاقي مسائل كثيرة جدا على الشرط الجعل ده اللي انا وانت اتفقنا بيع معينه بشرط كذا ايه الشروط اللي تصح وايه شروط اللي ما تصحش وايه الشروط اللي وفي النكاح برضو مسائل كثيرة في مسألة الشرط الجعل ده ماشي هو ما كان مصدر اشتراطه المكلف المكلف هو اللي اشترط المكلف هو الايه اشترط طبعا دي اهنا نرجع لها بالضبط في في التفصيل الفقهي في خلاف كبير معاناة ولكن الراجح يعني والمختار عند الشيخ اسامة قول الشيخ الاسلام اللي اي شرط يجوز طالما لم يحل حراما ولم يحرم حلال ماشي في البيع وفي النكاح برضه بس ويجب الالتزام به ويجب الايه التزام بيه يعني لو هو وافق عليه اتفقوا عليه المتبايعان او ال المت... الزوج مع الولي يعني او الزوجة يجب ان يلتزم بيه واذا ما التزمش بيه اقسم والا ضيعنا الحقوق يبقى هندخل التلاعب في الشريعه فاهم معنا طيب ده يعني ايه ده يمشيك في كل باب الشرط يعني بس بقى في خلاف في المسألة دي في بعض المسألة ما خدش بالايه بناء وقوه ايه بس دار ايه المختار يعني شو سامو ده كلام شيخ الاستلام ابن القيم وشددوا فيه كمان يعني كانوا متفاضل ما يعني لو حاجة مباحة اصلا وهم منشططه اه اهم حاجة مكنش في حاجة منهية عن الشرع فيه يعني الشرع ما منهاش عن منهاش عن الشرط ده لا لو هو, هو حاجة مباحة بل الشرط ده يعني ايه كبير, كبير حطو داري بقى عباية لو حاجة مباحة وشرطة يعني الشرطة ينحى او لو حاجة مباحة وشرطة ينحى عند الشيخ بيتسامن القيم طالما اتفقوا ووافقوا خلاص وافق ليه لانش وافق طالما وافق خلاص اتفامن راضي بقى واجب بالنسبان بقى واجب بالنسباني هو اللي اوجبه على نفسه وده ظاهر هو الراجح يعني هو ده مختار عن الشيخ بيتسامن من جيت الدليل ومن جيت برضو يعني كل فاحده يلعب الشروط بقى محد شهاره فيمسك حد في حاجة فما أظي فضل يعني مثلا ااا تخز وتميز تجدي تجدي ماشية ماشية ماشية فلو تخدم يعني ده اللي خلى فيه خلاف في مسألة اتخذ زوجة تانية لو انو مرأة اشترطت زيليك هل يجوز ولا ففي خلاف بسبب المسألة دي بسبب بس الشيخ الاسلام رأيه اللي ده لا ده حقها يعني ولو الزوج وافق لازم يلتزم بهذا على القول من حكم الزواج التاني يعني الشيخ الاسلام مو يعني هو رأي شيخ الاسلام في الزواج التاني مباح بس هو الراجح عند شيخ الإسلام اللي لم يحل يحل حراما ده أو يحرم حلالا مش المقصود بيها اللي هو مباح وهو حرامه لا مقصود بيها اللي ربنا عز وجل نهى عن تحريمه يعني يعني, إيه؟ يعني زي مثلا لو احنا قلنا مثلا في النكاح مثلا ما يجيش يشترط طبعا لو زي ما محمد قال او جابوا دي اكيد يعني دي لو ربنا او جابه ما ينفعش هو يشترط غيره يعفهش خلافة ولكن مثلا نفترض مثلا اللي في النكاح مثلا انا والله مش متذكر حيض الوقتي بس فكره كده وفيه اكيد يعني بس مثلا مش متذكر المثلا لو اشترط انه هو من الجماعة هذا <تصفيق> يناقض من مقتضى العقد لا لو, لو نافى مقتضى العقد هذا ما ينفعش أكيد عند الكل يعني عند شيخ الإسلام وكل العلماء لو نافى مقتضى العقد يعني البيع أصلا يتعمل ليه؟ عشان انت تمتلك السلعة وأنا نمتلك الفلوس فلو جيت وتسرط عليها انت متمتلكش السلعة ده مش بيع ده يبقى ده نافى مقتضى العقد فده لا صح الشرطة لا صح وبرضو لو في النكاح هو اشترط عليه ايه؟ علي اشترط عليه يوم يا جماعه هاش مثلا هو مختله العقد الايه؟ اللي, اللي هو قضاء الوطر فمازي فديت مش دخلة في الموضوع اتفضل لو اشترط علينا مش مستحب <تصفيق> ما عملش ما عملش كويس لا هو المستحب ده هو المستحب ده لو تعبدي مانوش علاقة بالزواج ولا بحقها مالهاش اللي تشترط عليه كده لا ده مانفعش مثلا ده مانفعش ده مانوش ده عظم وضع بس هو الكلام في ايه لو قلنا اللي من المستحب مثلا اللي هو يتزوج زوجة ثانية وهي بتشترط ذلك من اجل اللذاء يعني ايه هي تتأثر بذلك هي بنسبة لها ده يضرها يعني صلح الله فماظي فذوت اللي ممكن يبقى فيه النقاش فشكل الاسلام اجازه مستدل على كده بقبل النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا علي أراد اللي هو يتزوج آآ آآ آآ على السيدة فاطمة فهو رفض النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة زي كده فقال فده من حقوق الزوجة يعني لو هي اشترت فهم معنا طيب على العموم دايما بحس فقيه بس انا اديت اديت لكم بس الايه المفتاح ليها وان شاء الله في مبحث البيع في مبحث الزواج يبقى ركزوا فيها جامد يعني, يعني في مسألة الشروط دي يبقى ركزوا فيها جامد دي انتوا بتاخدوها يعني صح هظبط لكم بالضوابط بتاعة البيع والزواج ان شاء الله ماشي طيب المسألة الخامسة يفارق الشرط اه ماشي دي مش, مش, مش مشكلة مشكله كده الشرط ايه خلص في اي سؤال في الشرط طيب المانع هو في اللغة بمعنى الحاجز أو الحائل وفي الاصطلاح وصف يلزم من وجوده عدم متعلقه يعني العدم يعني ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدمه مثل الرق مانع من الإث والدين الحال مانع من الزكاة على الصحيح فمثال مثلاً هيشرح الرق فقال الرق وصف متعلق بشخص هو ابن للميت مثلاً فلولا هذا الوصف لورثة إيه من تركته ماشي ولكن لوجود هذا الوصف منع من الارث يبقى يلزم من إيه من وجوده وجود الرق عدم عدم الإيه عدم الارث ولا يلزم من عدمه ولكن وجود هذا ال ابن فيكون هذا الوصف منع من منعه فعدم الرقي ولا يلزم من عدم بقى. لا أثر له في وجود الارث ولا عدمه فقد يعدم الرق ولكن يكون الشخص ليس من, الو... من وارثين أصلاً أو محجوباً بوارث آخر ماشي؟ هنا لا يلزم من عدم الرق وجوده العدم ممكن يكون أصلاً ما يرث عشان هو مش قريب لي أصلاً أو لأنه محجوب بوارث آخر زي ما يكون الميت له ابن وابن ابن وكلهما حر غير رقيق في الابن لا يارثوا مع أنه ليس برقيق لأنه محجوب بالإيه؟ بالابن طبعا أنتوا الكلام ده إيه عارفين طيب مسألة بقى المانع ركزوا بقى معاه في حتة دي بيقول يلقي المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه إلى قسمين مانع للحكم ومانع للسبب منع الحكم يعني ايه هديكم سأل عشان نفهم المعنى يعني الحيض الحيد الحيض مانع من ايه من حكم الصلاة اللي هو وجوب الصلاة صح؟ مع تحقق السبب مش المفروض ده السؤال اللي انت كنت سألتوه ما قلت ما كان ايه ما كان يحيى قالي ماشي قال لي ايه مش دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة طب ما ما واجبتش على مست الحائط مفهوم معنى؟ فقلنا اه هو في ذاته سبب لوجوب الصلاة يعني انت دخل الصلاة واجبت ولكن ربنا منع بعض الافراد أو بعض الناس من اللي هو ايه يعني فبيقول بقى المانع ده المانع نوعين اول نوع مانع من الحكم اللي هو وجوب الصلاة مع تحقق السبب اللي هو هنا ايه دخول الوقت ماشي ده مانع للحكم في بقى مانع للسبب نفسه ماشي يعني المانع ده يقتضي يقتضي وجوده حاجة تخل بالإيه بالسبب زي إيه زي الدين في باب الزكاة زي الدين في باب إيه الزكاة هو مانع من وجوب إيه من وجوب الزكاة ماشي ليه بقى لأن السبب في وجوب الزكاة هو إيه بلوغ النصاب ماشي فهو أصلا أدى إلى خلل في الإيه في, في بلوغ النصاب فالخلل اللي جيه في السبب ده هو اللي أدى إلى, الإيه؟ إلى عدم وجود الحكم فاهمين قصدي ولا مش فاهمين ماشي فيسموه مانع السبب فيقوله هو كل وص يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة حيث انه مانع من وجوب الزكاة لان السبب في وجوب الزكاة هو الايه بلوغ النصاب حيث انه يفيده غنى من يملك هذا نصاب لو الايه نصاب بلغ ماشي فلما بقى عليه دين ده ادى الى النصاب ما بلغش فبالتالي ايه مفهوم معنا طيب طيب احنا بقى مش هنتكلم خلاص مانع السبب ده ليه حلة واحدة بقى مانع الحكم ده اللي هو زي الحيط ده ليه ثلاث أقسام ماشي ليه ثلاث إيه أقسام الموضوع ده مهم ليه عشان هنبني عليه لغبطة للي مش دارس كويس ماشي أول قسم مانع يمنع ابتداء الحكم فقط ولا يمنع استمرار الحكم زي إيه قال لك زي الإسلام في مسألة السربي تاني. دلوقتي اول من الاول ولا من اول اقسام المنع الحكم أقسام. اقسام منع الحكم طيب منع الحكم ده اللي هو عمد زي الحيض اللي احنا قلناه ليه تلات اقسام اول قسم اللي هو منع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره. زي ايه؟ زي الاسلام بالنسبة للسج دلوقتي انا واحد كان كنت بحارب. ماشي وهو ايه كافر ماشي رحتنا سبيته يعني بقى اسير عندي وهو لسه كافر صح بقى كده ايه اسير عندي صح بقى عبد ليه خلاص بعد كده اسلم هيفضل عبد طب لو انا اسرت وبعد كده ثبت بالبينة اللي هو اسلم قبل الأسر قبل السابق ما بقاش عبد فالإسلام هنا مانع من الإيه مانع من الإيه آه يمنع ابتداء الحكم اللي هو ابتداء الإيه السابق ولكن لا يمنع استمراره لا يمنع إيه استمراره فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فإنه لا ينقطع عنه الرقم فممكن نقول الإسلام يمنع ايه؟, إيه يمنع للشخص يبقى رقيق آه عند وجود الايه؟ يعني قبل السبي ماشي أما بعد السبي لا يمنع فهو المعنى؟ فده مانع يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره دون استمرار. ماشي طيب مَانع يمنع دوام الحكم واستمراره في مانع بقى النوع الثاني مانع يمنع دوام الحكم ويمنع كمان استمراره ماشي ولكنه لا يمنع ابتداء الحكم يبقى مانع يمنع الحكم واستمراره فقط دون ابتداء إيه الحكم قالوا زي إيه زي الطلاق الطلاق يمنع من الدوام على النكاح الايه؟ الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح, ايه؟ نكاح ايه؟ ثاني الطلاق يمنع من الدوام على النكاح الايه؟ الأول يعني ايه أنا طبقتي واحد طلق ايه طلق زوجته ماشي فزوجته دي خلاص ايه بقى الطالب ما ينفعش يقول هي زوجته خلاص هو منع دوام الحكم الزواج ده ما يدومش وما يستمرش خلاص هي طالق مفهوم معانا ولكن لا يمنع من ابتداء ايه زواج اخر ماشي مفهوم معانا فعشان كده هو قالوا مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فهو دلوقتي هو متزوج طلق خلاص الطلاق ده مانع ماينفعش تبقى اسمها لسه زوجة ليه ولا ينفع إيه تستمر في الزواج ده خلاص يا دلوقتي ايه طلقت طيب ولكن هل بقى المانع ده يمنع اللي انا ابتدي من الاول زواج تاني لا ما يمنعش محلق نكاح المرأة هل الحب مختلف لا نكاح المرأة نكاح فلانة ده الحب نكاح فلانة بعد اللي هو متزوجها؟ نكاح مرأة على نكاح مرأة أيوة هاه نكاح مرأة هو متزوج امرأة اصل الكلام ده بيفيدكوا في هيفيد في ايه اللي في بعض الخلافات بالذات مع الناس اللي مش علماء يعني تيجي لك جماعنا ماشي هو عنده كلمة منع دي يعني ايه هيمنع الابتداء وهيمنع في النص وهيمنع الاستمرار يمنع كل حال وممكن الشريعة تبقى جعلته ايه منع للابتداء بس وممكن الشريعة تبقى لل منع للاستمرار فانت فكر الاول ويبص الشريعة يعني منعه كله ولا منع حتى منه ولا لأ وبعد كده اتكلم معاه هو يعني اخلها المسدل حد او رد دا مثال واضح يعني كانوا دلوقتي زين إيه هو بعد قبل مسلب يعني أول اتفاق قولي تتكلم مع زوجة الأولى التركي إذاش في زوجة تانية لا يا حبيبي زوجة تانية نفس, نفس الزوجة آه خلاص no نفس الزوجة أي شيء آه بس هي ناس طلوع دلوقتي ما نفس الزوجة هو دلوقتي من جوز طلقها طلقةها ده بقى مانع من ايه من وين تستمر معها زوج كزوجة ماشي ولكن هل ينفع يبتدئ يبتدئ زواجها تاني نفس الزوجة ده زواجها هي تاني بتاع زواجها هي اه لا لا لا نفس الزوجه نفس الزوجة نفس الزوجة ماشي نفس الزوجة نفس الزوجه انت فاكركم فاهمين معلش انا اللي ما خدتش بالي <تصفيق> انا فاكركم واضح بالنسبه لكم يعني ايه تعاد دي ممكن يراجعوا مقصود بالنكاح عقد يعني المراجعه دي يعني معناها دخل يعني مقصود بيه قصده بالنكاح هنا العقد او المراجعه المهم ايه يدخلها أناشيل أنا المثال مش ما يزني الكلام بس مش كده فكرين فكرين إن ما إحنا نقولنا الواجب ما ناخدوش حتى واحدة لا بها في واجب من جهة أصل الفعل في الاصل واجب من جهة الفاعل واجب من جهة الايه القدر واجب من جهة كذا واجب من جهة كذا وممكن الشرع يبقى يجعل واجب من جهة وم... دي عاملة إشكالية للعمل عمل الواجب أكيدهم حاجة واحدة طالما ما واجب يبقى من كل واجب نفس الكلام ده في المانع بالضبط اللي اللي مش فاهم اللي, اللي هو متصور المانع ده يبقى منع من كل الجهات هيتعامل مع المسألة بطريقة غير اللي عارف اللي المانع ده ممكن يتجزق على حسب ما الشريعة قالت فيشوف الشريعة بقى بتمنع كله ولا بتمنع حدة منه ده المقصود ده اهم حاجة يهمنا في المسألة فإن احنا منفتح مخخمة لمسألة اللي المانع ده ممكن يبقى مانع من جهة ومش مانع من جهة تانية هل تفهم هو بقى مثال واضح بس ما تيجي تطبق بقى في الفروع هتلاقي فيه مسائل فتبقى انت في الموانع عند دماغك متفتح على المسألة دي في العقيدة المواضيع دي كتير المشكلة بتوع العزر بالجهل في ايه اللي هم درسين عقيدة ما درسوا أصول ماشي؟ فدي أصلاً ما بيحس أصولية بيحس في أصول الفرقة أصلاً وفي وف وف أصول فهم الشريعة هم مش درسينها وهي مش من أصل العقيدة الفرض العين عليهم اللي هم بيقولوا اللي هي أهم حاجة في الدين دي من من الأشياء اللي هي المفتي هو اللي مكلف بيها مش الشخص العادي فدي مش من الفرض العين اللي هم يعرفوها أصلاً بس إيه ذي من إيه من من دي لازمة للعالم ماشي وفي نفس الوقت هما ما خدواش أهليتها فيوجد ييجوا بقى في وجود الشروط والانتفاء الممانع إلى غباطهم عدم نضطع من الناس لهذه الأشياء أفهم المعنى ماشي ولا طيب القسم الثالث اللي هو مانع يمنع انتفاء الحق ويمنع أيضا استمراره، فضلاً إيش هو؟ فضلاً يمنع من دواء على النكاح أو ممكن يعني لو لو العجز. دواء من النكاح الأول يعني أصلاً من النكاح الأول يعني من النكاح الأول لو العجز محتاج. أيوة، ما إحنا قلنا يعني كده يبقى إيه يبقى, يبقى رجحها ب ب بليه؟ الرجعة. الرجعة دي يعني عاملة زي ايه كنا يعني اعتبر اه يعني الرجعة أو النكاح المقصود يعني فهمت؟ طيب الشيء الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم وما يمنع أيضا استمراره خ الرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع كما يمنع إيه؟ استمراره إذا طرأ عليه يعني هذا الوقت أنا هذا الوقت يعني أخت من الرضاع ماشي فالرضاع ده هيمنع إلينا إيه لو أنا عارف إلينا اللي هي أخت من الرضاع يمنع إلينا نتزوج بيها طيب وكذلك يمنع استمراره أنا تزوجت بيها وأنا ما عرفش إيه اللي هي أخت من الرضاع وبعد كده عرفت اللي هي أخت من الرضاع أو كمان في شبهة اللي هي أخت من الرضاع ماشي فإيه يمنع استمرار الشرع حكم بجي كيف هو قد ماشي على عكس السابي اللي هو الإسلام في السابي بفل معنى تفضل أهم مانع يمنع يمنع ابتداء الحكم يمنع ايضا استمرار زي الرضاعه فلو هي اختي او كذا من الرضاعه ما ينفعش اتجوزها في نفس الوقت طب انا اتجوزتها انا ما اعرفش يعني انا ابتديت في الحكم قبل ما اعرف اللي هي اختي من الرضاعه ماشي يمنع استمرار الرضاعه فمن فضل طيب زي ايه تاني زي الحدث الحدث يمنع اللي أنا إيه أصل طب لو أنا نسيت اللي أنا محدث وافتقرت أثناء الصلاة, الصلاة. طب لو افتقرت بعد الصلاة وعيد الصلاة على الراجع في خلاف ماشي في خلاف في المسألة يعني بس الراجع عند جماهير العمائل انت برضه بتعيد الصلاة حتى لو ايه بعد الصلاة ولكن لك لا تأسم ولكن ايه الصلاة يجب ان تصلي ماشي كده في اشكال في المانع في الحطة دي طيب طيب قال لك بقى ايه المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع ينقسم الى قسمين مانع داخل تحت خطاب التكليف نفس الكلام بقى زي ما قلنا في الشرط والسبب هنقول في الإيه في المنع وما نع داخل تحت خطاب الإيه الوضع فالمنع داخل تحت خطاب التكليف كالإسلام فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم وال والعرض إلا بحقهما ماشي فهو من جهة هو الإسلام خطاب وضعي مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقه ومن جهة تانية انت مكلف بالايه؟ بالاسلام صح؟ والكفر فانه مانع من صحة العبادات والاسلام معمرهم به والكفر مانع عنه يبقى الكفر من جهة هو مانع يعني خطاب وضعي لصحة العبادات او لوجوب العبادات على الخلاف انتوا عارفينه في مسائة الصحة والوجوب ماشي؟ وفي نفس الوقت هو منه عنه هو أصلا خطاب تكليفي منه عن الكفر انت زي ايه برضو إيه قتل الموروث فالقتل مانع من الايه من القرث صح فهو من جهة اللي هو مانع هو خطاب وضعي ومن جهة اللي هو ايه الفعل نفسه حرام فهو خطاب تكليفي طيب في بقى قسم ثاني مانع داخل تحت خطاب الوضع ما لوش تعلق بخطاب الايه التفليف ليس للشارع قصد في تحصيله زي ايه هو جاب مثال هنا وطبعا المثال الواضح زي الايه زي الحض ما نعمل الايه من الصلاة والمرأة الحقيقة مش مكلفة اللي هي تشيل الحض او تخليه هو حاجة بتطرق عليها وهي ايه اه من الصليع هل معنا؟ فهو خطاب وضعي مانوش دعاب خطاب التكليف الحيط نفسه مانوش دعاب خطاب التكليف هي ولا مكلفة اللي هي تبقى حقد ولا مكلفة اللي هتبقاش ما حقد ماشي اه احمار الشمس مصارا مم؟ اه احمار الشمس مصارا رات العصر مين عمد الصليع زيلي احمار الشمس اه مثلا يعني وهكذا هو <تصفيق> مش عاجبني مثلا شكله مش من ضبط ماشي <سأ... أيش>. من من حرمة الدم والعرض إلا بحقه <مم> يمنع من انتهاك أرض حرمة الدم <تأسف> طيب طيب ندخل في الصحة والفساد كيف طور ماشي لسه مش عارف التقسيم اللي دي ثلاثه من 200 ايه بالظبط اللي فاتت دي على طول اللي هو دي قلناها في في السبب قلناها في الشرطة قبل كده اللي هو المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع هل هو مرتبط بخطاب التكليف ولا مش مرتبط هو خطاب وضعي كده كده ولكن هل الشارع ليه قصد في تحصيله ده اللي هو القسم الأول اللي هو مرتبط بخطاب التكليف اللي هو داخل تحت خطاب التكليف ولا الشارع ملوش قصد في تحصيله ده الايه ده اللي هو مش مرتبط بخطاب التكليف او يعني ليس داخل تحت خطاب التكليف اتفضل هو بصوا تحصيله ده يعني ممكن يبقى مستحبه او واجب او اه اه اه هم قصدهم بيه اي اي حكم اي حكم طيب الصحة. الصحة في اللغة ضد المرض فالاصطلاح ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه وهذا التعريف يصلح للصحة في العبادات وفي المعاملات فإن الآثار المقصودة من فعل العبادة عند الفقهاء هي براءة الذمة وسقوط المطالبة به فهذه تحصل من الفعل الصحيح للعبادة وعند المتكلمين المقصود من فعل العبادة موافقة الأمر ولهذا جعل الصحة هي موافقة الأمر سواء أسقط القضاء بالفعل أم لا والآثار من المعاملة تختلف باختلاف نوعها فإن كانت بيعاً فهي دخول الثمن في ملك البائع والمبيع في ملك المشتري وهذا يترتب على العقد الصحيح وإن كانت إجارة فالمقصود منها تمكين المستأجر من العين المستأجرة ينتفع بها وتمكين المؤجر من تملك الأجرة لينتفع بها بها وهذا كله يحصل من العقد الصحيح طيب دي المسألة دي طبعا أنتوا عارفين الكلام ده هنطول فيه بس هو في خلاف كبير في الاصطلاح في مسألة الصحة يعني ايه تعريف الصحة وايه تعريف الفساد ماشي بعضهم جعل تعريف يوفق ما بين الايه المعاملات والعبادات وهنا الايه الشيخ هنا او المؤلف هنا قصده يعمله وبعضهم جعل تعريف يصلح للعبادات وتعريف يصلح للايه المعاملات فايه فرق مثلا في العبادات ما يقمى ما يقمى ايه ما تخرج زي ما يسقط به الطلب او ما يصلح به الاجزاء اجزاء العبادة العبادة مجزئة يعني اما في المعاملات قالوا ما تعلق به النفوس ماشي؟ الشيخ هنا عايز يعمل تعريف يجمع الصحة في كل حالاتها فقال ايه؟ ترتب الاثار المقصودة من الفعل عليه فبالنسبة للعبادة عند الفقهاء وده اللي احنا دائما بي الشيخ بيتكلم فيه اللي هو إيه اللي هو سقوط الطلب وبراءة الزمن اللي هو ما فيش قضاء يعني سقوط القضاء ماشي وبالنسبة للإيه؟ للمعاملات على حسب بقى لو البيع اللي هو إيه يبقى الثمن يروح للبائع للبيع والإيه؟ والمبيع يروح للمشتري ترتب الأثار المقصودة إيه المقصود من البيع إيه الأصل المقصود منه اللي الثمن يروح للباع والمبيع يروح للايه طب في الإغارة ايه الأثر المقصود قالك تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع, لينتفع بها وتمكين المؤجر من تملك الأزرة لينتفع بها ماشي في النكاح اللي هو ايه المقصود وهكذا فطالما حصل يبقى كده ترتب الأثر المقصودة من فعل عليه يبقى صحيح ماشي اللي فرق بقى قال لك ايه يعني نفس المعنى بس فرق ماشي وما من انفرق بين تعريف الصحة في العبادات وتعريفها في المعاملات فجعل التعريف, فجعل التعريف الذي ذكرته صالحا لتعريف الصحة في المعاملات طب اللي حتة بقى لقى قال لك موافقة الامر دي عند المتكلمين بس دي غير الفقهاء يعني عند المتكلمين قال لك طالما انت وفقت الامر يعني عملت زي الشارع ابحلك او اجازلك لو في العبادات هيبقى شرع لك يعني عملت المستحب او الفرض في في العبادات هيدخل فيها المباح يعني في المعاملات اصلا يدخل فيها المباح يعني عملت المباح او المستحب او الايه او ال أو, او الواجب على حسب يعني يبقى انت كده ايه بيعك صحيح ومن هنا منهم زي الرازي مثلا قالك عشان كده خطاب الوضع داخل تحت خطاب التكليف يعني جعل الصحة والفساد اصلا تحت الايه تحت الاحكام التكلفية قال لك عشان انت فعلت اللي مأمور به فانت فعلت المستحب فبالتالي بيعك صحيح. ولكن جمهور الفقهاء ما بيكلم على الصحة والفساد في اصطلحهم قصدوا بيها اللي هو ايه ما, يقصد بي ما يحصل به المطلوب وتبرأ به الذن ماشي او اللي يسقط به القضاء يعني. يعني انت مش مطالب بيع عند ربنا تعمله تاني ماشي طيب من العلماء من فرق بين تعريف الصحة والفساد فجعل التعريف ذكرته وأما تعريف الصحة في العبادات فقد ذكر له تعريفين أحدهما المتكلمين وموفقته الفعل لأمر الشارع والآخر الفقهاء وهو سقوط الإه للقضاء والصحيح ما ترتبت آثاره المقصود منه عليه وهذا يصدق على الصحيح من العبادات والعقود والإيقاعات قد الطلاق والعتق طيب نشدي أول مسألة والفساد والبطلان الفساد في اللغة ضد الصلاح والبطلان ذهاب الشيء خسرا وهدرا وفي الاصطلاح تخلف الاثار المقصودة من الفعل عنه فان كانت عبادة ففسادها إيه؟, ايه المقصود منها اللي تبرأ بها الذمة ولا يحصل بها ايه السواء ده تخلف الاثار المقصودة من العبادة فإن كان عقدا او, نحوي أو نح... نحوه او نحوه ففساده اللي يترتب عليه اثره لديه الحاجات اللي احنا قلناها من نقل الملكي او حلل الاستمتاع لو في الزواج ونحو ذلك ماشي الكلام طيب طيب الفرق بين الفاسد والإيه؟ والباطل فاكرين إحنا تطرقنا لمسألة الفرق بين الفاسد والباطل فين؟ كلنا فيها في النهي إيه؟ طيب الفساد وفصلنا فيها شوية هو غالبا مش هيخرج عنها ياه فعل الفاسد وعشان كده نقولها بسرعة الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد وهو ما لا يترتب عليه أثر ده عند الإيه؟ الجمهور وعند الحنفية يفرق بينهما بأن الفاسد ما شرع باصله ولم يشرع بايه بوصفه والباطل ما لم يشرع باصله ولا بوصفه دي قلناها قبل كده ومثاله الفاسد عندهم العقود الربوي العقود ايه الربويه فاذا باع رشيد من رشيد رشيد يعني مش سفيه يعني اما انا عاقل مش سفيه يعني درهما بذرهنين فالعقد فاسد وليس ايه باطل ومثاله الباطل عندهم إذا باعه حمل الحمل الذي في بطن ناقتي باعه حمل الحمل ولا حمل الحمل حمل الحمل الذي في بطن ناقتي أصلاً حاجة يعني إيه بيع بسموه يعني بيع مش موجود أصلاً بسموه بيع معدوم بيع معدوم اللي هو ايه هو الحمل اللي في ناقته ماشي موجود لا الحمل الايه حمل الحمل يعني لما تحمل لما الابن يحمل او الناقه مش حامل انا هبيع لك الحمل بتاعها برضو ما ماشي او باع الدم بضراهم دي عشان عندهم الدم نجس يعني فما ينفعش اصلا فالعقد باطل في الصورتين لان الخلل في المبيع فحمله حمل الناقة معدوم والدم ايه نجس طيب هما عندهم في الحالتين العقد ايه حرام هما في الحالتين الحنفية العقد ايه حرام طب الفرق عندهم ايه فبين العقدين عندهم فرق كبير فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث والباطل لا يفيد شيء يعني ايه عندهم لو العقد الفاسد اتصل بالقبض يعني خلاص ده قبض الفلوس وده قبض الايه اه الحاجب لا يا جمال ده عندهم باطل الربو يعني زي الربو ده, ده عندهم بضرهمين ماشي فعندهم ده تملك وده تملك بس التملك ده عندهم ايه خبيث يعني ايه يعني حرام عليهم ماشي اما عند الجمهور ده باطل فده ما عملش حاجة كل واحد الدم. دي مش ملكه ولا دي ملكه كل واحد يرجع كل حاجة للتاني ماشي عند الحنفية الباطل لا يفيده شيئا زي حمل الحمل في ده ما يفيده شيئا ده مش حاجة أصلا ما حد اشتملك حاجة باع الايه اللي هو بتاع اللي هو الدم بالاسمه اي ده في المسابة الدم بال يعني باع نجس بحاجة ماشي منفعش بقى. طيب العقد الفاسد بقى ده, ده أول, اول فرق الفرق عندهم العقد الفاسد يمكن إصلاحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حلالا طيبا أما الباطل فهو لغو لا فائدة فيه ولا يمكن اصلاحه فقالوا الحاجة التانية اللي احنا في الربا هو حرام بس لسه ده لي ملك الدرهمين وده لي ملك الايه الدرهم بس ملك في خبيث فالقاضي يعمل ايه القاضي يروح مرجع الدرهم للايه للص... لصاحب الحاجة ويبقى كده خلاص ماشي أما عند الايل جمهور لا هو العقد يتشال خالص ويبقى بكل أمور ترجع لأيل طبعته ماشي طيب أما, أما الباطل عندهم فولاغون لا فائدة ده فيه ولا يمكن أصلحه مش ممكن أصلحه أصف ماشي ده الفرق بين الايل فاسد والباطل عندهم كده في كلم احنا كنا كلمنا في الملاغة قبل كده لو انت طيب تنبيه بقى وقع التفريق بين الفاسد والباطل لبعض الإيه العلماء اللي هم تبع الجمهور زي, زي الشفعية مثلا في عقد الكتابة يبقى الاصل عند الشفعية للباطل فاسد حاجة بس كيف عقد الكتابة فرق الفجعلوا منها فاسدا وباطلا وفرقوا بينهم ماشي طب طالما وقع مثل ذلك الحنابلة في النكاح فرقوا عن عقد الفاسد والباطل جعل الباطل مختل ركنه ككون الزوجة معتدة عشان الآية بتاعت صورت البقرة اللي ينفعش قل فهد والفاسد ومختل شرطه كالنكاح بلا ولي ماشي؟ لا في الفرق بين الفاسد لا لا عندهم استرحتين عندهم استرحتين اه اه لا بس النكاح الفاسد بيفرق عليه حاجات ايه ايه اه اه اه بيفرق عليه في ايه مثلا لو فرض مثلا اللي القاضي حنا حنفي مثلا فايه فاجاز العقد فيجي القاضي اللي بعديه ما ينفعش يبطل الفتوى القاضي الاول عشان القاعده الفقهية بتقول ان ما ينفعش تبطل ايه مش كل واحد يجي برايه برأي يبطل الايه يعني عندهم يعني هو في حكمهم عندهم حرام وباطل بس بتفرق في بعض الحالات فعشان كده فرقوا بين الاثنين وعندهم اصطلاح الفاسد والباطل مختلف عن الاصطلاح الحنفيه مش هو اصطلاح الحنفيه حاجه ثانيه قصه ثانيه المذهب الشافعيه والحنابل فرقوا بين الباطل والفاسد الحنفيه بتفرقهم ولا اختلفوا لا اختلفوا عن الحنفيه اتفقوا انا عايز اقول بقى طب هم ليه ما قالوش ان الجمهور كمان بيفرقوا الفاسد الفسد وباطل طالما ما فرقوا فعلا الحنفية التفريق بتاعهم تفريق مضطرد يعني هم قالوا الفاسد في المعاملات كذا والباطل كذا, كذا أما الحنبلة والشفعية والملكية عندهم هو الأصل اللي هم عندهم الباطل والفاسد حاجة واحدة بس جم في حاجة بسبب الدليل لقوا اللي الحتة دي غير دي في الكتابة مثلا داغر ده فرحوا ايه قالوا في الحالة دي هيبقى حكمه كذا وهنسميه فاسد في الحالة دي اصطلحوا كده كذا هنسميه باطل ماشي براحته برضو في الايه في الحنابلة لقوا اللي في بعض المسائل اللي في نكاح اللي هي اللي يختل ركن غير اللي يختل شرط فهنسمي ده كذا ونسمي ده بايه بكذا مفهون معنى زي مثلا زي مسألة الايه بعض العلماء بس غير الشفيقة الحنابلة العظوم الملكية في مسألة الايه اللي يسمون فضولي بيع الفضولي عند الجمهور بعمل يملك ايه حرام عشان فيه ادلة بتانها عن كده عامة ففي حديث بيقول اللي فيه واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يداله ايه شكر درهم ولا درهمين فراح قال له اعمق جب لي شاء فجاب له شتين قال له عملت ايه فقال له رح تباعت مش عارف ايه ورح اشتريت ايه وعملت ايه في الاخر جبت لك شتين حقيقة كده يعني ماشي فتصرف تصرف غير التصرف في النبي ايه قال له عليه فقال لك ده فضولي يعني ايه فضولي مش عصدام فضول يعني عصدام اللي فقال هل يجوز بيع الفضولي فبعد رعنا مأزل شفاعة الحالة ابطل هذا البايع ليه عشان عندهم اللي في ادلة بتقول اللي هي يجوز وحرام بيع ما لا تملك ماشي ولكن واقع فشكلية ايه هي خف الحديث لذلك شيخ الإسلام والملكي أضم من هما من العلماء اللي هما بيقولوا يعني بياخذوا حصة الباطل والفاسح حاجة واحدة قالوا ده قالوا قالوا قالوا, قالوا إيه قالوا اللي بيع الفضول متوافق عليه على إجازة إيه آه الحنفية بقى بياخذوا عليهم الحجة دي قالوا طب انت ما أنت عندكوا فاسد ده تنو فيش فاسد ليه وده هو هو ده مفكوم الفاسد عند الإيه عند الحنفية تفهم معنى؟ او عند بعض يعني عند الصلاح لبعض رحمة فيه ففي الاخر ماشي هم عندهم الباطل فصل حاجة واحدة بس جيه بسبب الدليل في مسألة من مسألة ضمن مليون مسألة بسبب الدليل فرق ففرق عادي مش مشكلة بقاش في غلط في الموضوع هو في فرق برضو بين دير الفضولي والفاسد ليه عشان عند شيخ الاسلام الملكية اللي هو أصلاً ما عملش حاجة حرام لو ظن إيه ظن اللي, اللي المالك يوافق ويبقى عمل حرام لو ظن اللي هو مش هيوافق هل فهو المعنى؟ طب لو هو ظن اللي هو وافق والمالك ما وافقش إيه يبقى إيه؟ عندهم البيع صحيح برضو بس يغربوا الفضولي يعني يبقى, يبقى الفضولي اللي يدفع فضولي فهو برضو في حقيقة مختلف عن مختلف عن الفاسد اللي عند الحالة دي هل بعضهم بقى سمى فاسد قال ده بايع فاسد ها اصطلح اصطلح اللي ده سمى بايع فاسد والبايع اللي الاب... هو تانين بيع باطل ماشي اصطلح في الاخر انا ممكن بالدليل عشان عندي دليل يبقى في مسألة المسائل يبقى عندي فاسد وباطل مش كده مش هي استنبه وخلاص هو عندما ببب... يعني بعض الاخوة اللي مش دارس بقوة يعني مش دارس صح دارس يقول لك ايه خطأ التفريق بين الفسد والبطر خطأ مطلقا وهو لابد للبطر زي برضو ايه بعض يعني انا كنت حضرت بعض المشايخ في زمان في العزب الله مشدد جدا على تقسيم الحناب الحنفيه الواجب وفرد ومكروه تحريمي وحرام يعني انا مش فاهم هو مشدد ليه الاستداد يا عم الصراحه وما عملتش حاجه حرام فين ماشي افرض انا افرض جه عالم راح مفرق ما خلل لحرام مراتب او عمل ما فيش مشكلة المهم في الاخر ماهي ما... ما مغلطش مفهوم معنى؟ فلو في دليل يدل على كده ماشي مفهوم مشكلة بس يكون في دليل ماهي بقاش كده مفهوم بلم... معنى او لا؟ مسائل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مسائل أنا... يعني يعني يعني هنا بنا فاسد فإلا يا صاح الله إلا أنا إلا يعني فهمه من دراستنا الحنبلة اللي من ناحية انتم تفكروا فيه لا هو باطل والعقدي هو باطل وكذا وكذا, وكذا. لكن بيفرق فرق في ايه؟ دي في حالات زي اللي انا قلتها لكم كده يعني لو العقد عندهم باطل مش هالرعي في الخلاف خلاص ده باطل اما في الفاسد انا ممكن ايه؟ في مسألة ايه؟ ايه لو باطل عندهم كده؟ لا ده عند الحابلة ده اصطراح عند الحابلة بس اه اصطراح ده عند الحابلة بس لو العقد الباطل عنده ببتنى شيء لو العقد الباطل عنده مذهب التجدع عند عند عند الحنبل تاني بقى ثاني استا يعني القاضي والحكم هذه هيته عمر ينطقه حكم يا يز... عندهم اللي ده مش حكم اجتهادي بيخلوا الباطل في اللي مش اجتهادي بيخلوا الباطل في الايه في القطع يعني فما قصدي الخراط ان هو الباطل اللي هو اتفق العلماء على معلق. اه ماشي في اللي هو الاستاذ ده في الحنبل ده صح أرتحكي. ده اللي أنا فاكره عشان كده انا انا كنت عايز اقول لكم هو غالبا حته ركن الشرط دي مش مضبوطه قوي بس مش عايز اقول كده غير ما اتاكد يعني بس اللي انا فاكر يعني في الحنابلله اللي هو بيخلوا الباطل في المتفق عليه وال والفاسد في الايه في المختلف فيه وبيبنوا عليه احكام عندهم بالذات في القضاء ايه ده كده ما يعتبرش اصطلاح يعني اصطلاح الاصطلاح ان الفاسد هو ده والباطل هو ده المشترين هو تينا هيلبس عليك ينتر ماشي هنا بس ان الفاسل هو التعريف اللي هو رأي ايوه ما هي دي مشكلة الاستلاحات بص الاستلاحات كلها اللي هيقعد ما يزبطش استلاحات العلماء هيلغبط في الشريعة ماشي؟ هو اصطلح و... ولا مش راحة في الاستلاح بس الاشكالية اللي بعد كده اللي مش فاهم لغبط تلبس بقى فانت اهم حاجة اول ما تسمع كلمة فاسد باطل صنة فرق... اصطلحك ايه قبل ما تقول انت ايه تتعب في الموضوع ماشي وتفهمك المؤلف ده اصطلاحه ايه وإلا لو ما فهمتش يعني لغبطة ما يعلم ده اللي ربنا الاخوة لغبطة حاجات كتيرة جدا بسعبه الاصطلاحات ومنها حاجات تكفرية يعني مسألة دار الكفر ودار الإيمان ده خلاف اصطلاحات وبعد العلماء عنده دار الكفر دي زي ما تخطوا فرماننا دار الكفر اللي هي ايه اللي هو ما معنوش عشيرة ولا يستطيع ان يقيم دينه ومعذب زي مكة ماشي؟ فأوجب الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام وبنى عليها احكام كتيرة جدة على خلاف عالم تانى عند دار الكفر هي الايه اللى اكثر اهلها كفار ودار الاسلام الاكثر اهلها مسلمين ده احكام مختلفة خاصة عن الاحكام الرجل الاولاني خالص على غير واحد تارت قال لك دار الكفر دى هي ايه اللي تحكم يحكم فيها شريات الإسلام، مدار الإسلام اللي يحكمش ااا عكس اللي يحكم في شرائع الإسلام مدار الإسلام مدار قفرة، ده حاجة خالص خاص، بقى الأخ رح مدخل، خد بتعريف رقم ثلاثة أو اثنين، <تصفيق> وخد في فتوى رقم واحد، وبنى عليها أحكام، انبنا عليها اللي مصر دار كفر ولا يجوز في مصر إيه ال يعني العايش في مصر ومش عارف ايه وحاجات كده واللي اهلها كفار ما هو قال اللي في الاول قال الاصل في اهلك كفر فرعي <تصفيق> الاصل في اهل مصر الكفر يا عم انت دخلت خالص ليه كل ده ايه اصطلاحات هو جاب هو في الاخر كلام شيخ الاسلام او كلام فلان يا عم ماشي انت فاهم اصطلاح انت اصلا عايش في دنيا تاني يقول الكلام كلام الامام الناوي يا عم الناوي عنده اصطلاح مختلف عنك خالص انت بتتكلم في ايه فا إشكاليات دي درجة اللي بعض العلماء سما يعني عملوا أبواب في حتة جناية المصطلحات يعني ألفوا كتب في جناية المصطلحات يعني المصطلحات عملت إيه في الواقع المصطلحات العلماء عملت إيه في واقع الحياة عند الجهل يعني ال اللي جهلوا هذيل المصطلحات إلا حصل مشاكل أدري كذا العصر هذا كتب تلفت في جناية المصطلحات يعني يسموها حتى جناية المصطلحات يعني جانت على الناس طبعا مش إشكال في المصطلحات إشكال في جهل الناس ماشي بيقول إيه طيب الصحة والفساد جعلهم الرازي وأتباعه من الأحكام الإيه تكليفي ليه عشان هو من المتكلمين وعنده الصحة هو فعل الموافقة الأمر فعنده فاقت الأمر يعني إيه فعل مطلوب ها فدرجة للتكليفي طبعا ما في الآخر ما فاقت الأمر فهو عنده لو انت وافقت الامر خلاص العبادة صحيحة ما لناش دعوه بقى هتقضيها ولا لا فهو مش داخل في مسألة القضاء ولا براءة الزمة بيتكلمش فيها فخلاص بقى فهو هو يقدر يتدخلها تحت الايه التكليف بكل بساطه بس طبعا الجمهور الفقهاء عندهم الصحه والفساد متعلقة ببراءه الزمة وسقوط الايه القضاء فمفرقين ما بين الأحكام الوضعيه والأحكام التكليفيه وجعلين الصحه والفساد مع الاحكام الوضعيه فوصحه والفساد جعلهم الرازي وتبعوا من احكام التكليف وقال الصحه ليست شيئا زائدا على الاقتضاء والتخير بل هي رجع الى واحدة من الاحكام التكلفية الخمس عشان هم عندهم هي موافقة الـ الـ الامر وجعلها ابن الحاجب من الاحكام العقلية لا من الاحكام الشرعية بس طبعا هو جعلها من الاحكام العقلية ولكن طبعا هي رد عليه ان فيه اشياء الشرع ايه حكم بصحتها واحنا عرفنا صحتها من ايه من مقتضى ايه الشرع فبقى هيدخلنا في خلاف المعتزلة مع اهل السنة في مسألة العقل والشرع و... وانهي الحاكم والاستحسان العقلي والاستحسان الشرعي وقصة كبيرة بقى يعني ماشي انا لدي بقى يعني انا على مظلنا هتيجي ان شاء الله ماشي كده يبقى احنا خلصنا الايه الصحة والفساد طيب في اي اشكل في الصحة والفساد مش سلكم هنا انا اظنش اللي هنا حاجة زيادة باسم باش برده هنيجي بقى ان شاء الله المراجعية نتكلم في بعض الاشياء اللي ايه اللي هي الاداء والقضاء والاعادة الحاجات بقى اللي اختلفوا هي حكم تكليفي ولا حكم ايه وضعي ولا مش حاجة ما يوما ولا تكليف وضعي ولا العزيمة والرخصة إن شاء الله بهم بتوضي جعل ابن من الاحكام العقلية من احكام الشرعي من واعتزل عندهم الاحكام الوضعيه كلها احكام عقليه عندهم حتى لديهم التكلفي احكام التكلفيه احكامral حكام عقليه حكام عقليه يعني ايه يعني انتوا الاعتمد من العقل يعني العقل هو اللي وأتفيzo بي طيب أن يقول العقدة الصهيحة العقدة دفيسة. هو هنا عند من الحاجب الصحر والفساد والعقل هو اللي بي. طبعا أنا مش متصور من الحاجب موافق على العبادات اللي هو أصدوع أو غالبا أصدوع على المعاملات يعني الصحر الفساد في في المعاملة. طبعا ده يعني بعيد يعني في الماضي. شو كسمات قول أنك بتعسي حاجة عافظة بس في أحكام وضعية مثل ما بأن السبب والسبب والمنع دي أحكام وضعية بقى كله في الصحة والخبصات والأعزاب وصف بالأحكام الشرعية ماشي ما نقولت ما لكم اللي فيه خليف من شانا عادنا نتكلم في إيه إشكالية الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية لا يتكلمنا في المضادة بالتفصيل وقلنا إيه هي الأحكام الوضعية دي أصلا ما هو الرازي من ضمن اللي انت عليهم دول فالرازي عنده الصحة والفساد عنده وعنده الباقي كله في الاحكام تكلفية وبعضهم جعل الصحة والفساد ولا احكام تكلفية لعنها مضايحة حاجة تانية وبعضهم دخلهم تحت الشرط يعني يعني الشيخ النملة جعل الصحة والفساد تحت السبب بس تكلف عشان يخليهم تحت السبب قاعد يتكلف الاخر الظاهر ما مش الراجح ودا في الاخر اشكاليه ايه هي الاحكام الوضعيه ما احنا قلنا لو انت هتقول الاحكام الوضعيه هي كل الاحكام غير التكليفيه خلصت فتدخل كل ده في حكمه وضعيه ومفيش اشكالية لكن لو انت حصرت الأحكام الوضعيه على الشرط والسبب والمانع عشان التعريف ما هي دي اشكاليه التعريف التعريف نفسه اشكاليه فقصدي لو حصرته عشان التعريف في الحاله دي طب هتقول بقى الصح في إيه تبع التكليف ولا ده وضعيه هتيجي تقول الأداء والقضاء والإعادة تبع عنه هتيجي تقول العظيمة والرخصة تبع عنه فالهؤلاء الصحة والفساد تبع التكليف عشان هو أصلاً يا ربنا في الأصل إما, إيه إما ربنا شرعه يا إما ربنا ما شرعواش فبالتالي هو دخل تحت التقرير رأوه كذا ناشي بس هو في حكم من جهة أخرى إيه هي اللي ربنا جعله صحيح أو جعله إيه ما ده حكم مختلف عن التكليفي فهو من جهه تكليفي اذا ربنا اباحه مثلا اباح البيع ولكن من جهه ايه وضعي زي بالظبط الشرط والسبب والمانع قلنا ان هي الشروط والسبب والاسباب والموانع اللي هي من جهه تكليف من جهه وضعي من جهه تكليفي من جهه وضعي فاهم الكلام في الصحاح الفصل <تصفيق> ونفس الكلام في الاداء ولا وال... <تصفيق> هو حكم هو ربنا عز وجل الحكم اللي العقد ده صحيح وحكم ان العقد ده فاسد وحكم على اضطرابات صح؟ ولا لا لا ان هو يوصف <تصفيق> بالصحه لكن الحكم لا هو في الاخر يوصف اللي يحكم في الاخر ليه بنك الكلام ده منين من ربنا لو الحكم هو بقى هي ربنا الكلام من ناحيه بيبقى ايه عقليه لا هو هو ربنا اللي حكم دلوقتي لو قلنا مثلاً ايه اتحط في الرخصة آه في رخصه ولا ربنا حكم اللي دي رخصة وحكم دي عزيمه بالعكس ده ده يضح اكتر ممكن تبقى وضع. ربنا اللي حكم اللي دي رخصة وعزيمة. ولكن الرخصه والعزيمه دول ايه داخلين من جهة يعني ربنا شرحهم مش عايز اقول كده لا يعني زي وصفه قلنا يعني الاحكام ديت ربنا خلانا يعني الوقت مدينه صنعاء مثلا صنعاء to bylo v rohu. To bylo v rohu. To bylo v rohu. To bylo v rohu. To bylo v rohu. Ale to bylo v rohu. To v وفي الاخر ايه هو معنى الوضعي ده بقى قصة تانية معنى فلو احنا قلنا احنا في بداية الموضوع اصلا احنا لو احنا فهمنا احنا العلماء جمل اول جابوا الاحكام بتاعت الدين كله قالوا هنسميها ايه فقالوا في احكام واضحة لها التكليف طب الباقي فيه ايه فنقول عليه وضعي فبعضهم تصور اللي الباقي ده هو عبار عن الشرط والسبب والمانع بس فجعل التعريف عليهم وبعضهم قال لا في الصحة و فجعل الصحة و الفساد دخلين في التعريف ليه بعضهم قال لا ده في لسه الأداة ولا فالتانيين بقالوا لا انت هندخل الباقي ده تبع التكليف أو الوضع او نخليه وصف وبعدهم قال لا الوضع ده كل ما هو غير التكليف فتدخل فيه العزيمة والرخصة ويدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا ايه المشكلة <تصفيق> وده الأقرب عندنا يعني بس عادي هو في الاخر استراحات التناشي <تصفيق> عن شيء ايه حكي ركني اطارين إيه الركن الركن على حسب على حسب الاصطلاح ده وصح على حسب الاصطلاح ده هو وضع من جهة تكليفي من جهة تكليفي من جهة هو فرض وضع من جهة اللي ردنا جعله يعني سبب في صحة العباد او يعني ركن في صحة العبادة اللي هو يحصل به يعني اللي هو نفس يلزم من وجوده نفس تعريف الشرط بس هو في جزء ما هي دي الشيء بس انا زي ام مش محطوط محطوطة ايه ايه ايه ايه ايه ما دام الحاجات حاجات ايه انا قلت مستغرب لها برضه بس هو مش محطوط ليه عشان اه <تصفيق> اه هو اعتبرو العبادة نفسها زي ال H2O يعني بس هو خفو برضه مش مش مش ماشا كده لك انا انا من ناحيتي انا في علماء يعني قالوا اللي هو في الاصل وضعي وتكليفي يعني تكليفي من جهه الفرد ووضعي من جهة الايه مش شرط عقلي لا مش شرط عقلي اصل الركن لا اعرف من من. نواري. نواري. من ربنا ربنا اللي قال الفاتحه ركن دخلته خلاص ما هي حته عقلي وشرعي يعني, يعني احنا جبناها منين جبناها من ربنا هو ربنا اللي قال لنا بقى ركن مش بمخيننا احنا قلنا الفتحة الفاتحه ركن ايوه, أيوة. هو اللي انا في الصلاه بتتكون كذا ale pak je to despot. Ale to je lachlý, to je lachlý, to